الرحمن الرحيم أنبأ من رأى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحب ولكنك وَايرَ عَمَتٍ تَرَوْنَ الأرض وجعل فيها رواتي وأنهارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يغشي الليل النهار. من في ذلك لآيات الأرض قطع متجاورات وجنات من أعلام وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها. لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب بعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا برب أغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالزيئة قبل الحسنة وقد غلت من قبلهم المثلات وإن إن ربك لذو مغفرة للماذ على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كبروا لا أنزل عليهم آية من ربه إنما أنت ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تستاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد سواء تر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وثائب في النهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظ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 ومعه وينشئ السحاب في طال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفه ويرسل الصواعب فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله له دعوة الحب والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ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 قول الله: قل أبد تقدم من دونه أولياء ألا يملكون لأبضهم نفع ولا ضر؟ قل هل يندو الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابها فاحتمل الزيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع رابيا فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس في بالأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لكتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئز المهاد أفمن يعلم أن ذكر أول الأنبياء الذين يوفون بعهد. وقاموا الصلاة وأنفقوا مما ردقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحتمة الزي فَامِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا قَضَيْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ينقضون عهد الله من بعد مساقيه ويقطعون ما أمر الله به أن يقتل ويُفسدون في في الأرض, الأرض أولئك.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 قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب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 أَفَلَمْ يَأْتِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُ يَشَاءُ اللَّهُ لَهُمْ هَذَا مَا تَجْمَعُوهُ وَلَا يُدَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَقُلُ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ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 بما كتبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اشق وما لهم من الله من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 إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلنا حكمًا ربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ظالم ومن ولي ولا واق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 يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوّف ينك بأنما عليك البلاء وعلينا الحساب.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 يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كذا بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب